أبداً على آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم والخبير الله سبحانه وتعالى أن ما يستحق الحمد والثناء والمدح إلا الله ما تستحق الأصنام ما يستحق شيء من الحمد ولا نثني عليها ولا نعبدها ولا نسبح. ولا نقدسها الأصنام الحمد هو استحقها الله، لأنه هو الذي له ما في السماوات والأرض. هو مسيطر بقوته وقدرته وبسلطة على اهل السماوات وأهل الأرض، على السماء وأهل السماء وما في السماء وما بين السماوات والارض هو مسيطر عليها بقدرته وحده خلقها وسيطر عليها. هو دي استحق الحمد. لا نودي حمدنا على أصنام ولا على معبود غير الله. الحمد هو المختص به. هو دي استحق الحمد. هو دي انعم على أهل السماوات وعلى أهل الأرض. والنعم كلها منه. الحمد لله الذي له ما في السماء وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو ذي وهو ذي أنعم بالعمل الآخرة، وهو المسيطر على يوم القيامة يوم الدين، نعي نعي مهلكنا هو من الله هو ذي استحق الحمد على أنعم الآخرة وعلى أن ثواب الآخرة، وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم يعني أفعاله أفعال حكمه ما بيفعل شيء إلا المصلحة عظيم للناس خالقنا السماوات وارض حلقه الانسان وحلقه الحيوان والاشجار والبحار كلها من مصالح العباد ومنافعهم ما خلق حلق بدون فائده يعني قلنا اسمها الحكيم يعني افعال كلها محكمه افعال حكمه يعني مبني على الحكمه ما بده ياخذ شيء ما له كل شيء له فائده والفوائد بتعود كلها الى المخلوقات الله ما بي ما بي كل المنافع هي للناس من أفعى الشمس والقمر والسماوات والأرض والرياح والبحر هي الإنسان. هو محلوق على الحكم ما بلغه. خبير وهو عالم بكل شيء عالم ب كل ما بيحدث في السماوات والأرض كل ما في السماوات والأرض مسيطر عليها وهو عالم بها. يعلم ما في الأرض يعني ما بيخفي بيسمع الرحافها بيعلم كل ما دخل في الأرض كل ما دخل اختفاء الطين عالم به ما بت ما بتسترها السوادر الطين ما بيشتر منه. ثاني وش فيهم الأرض؟ يعلموا ما في الأرض وما يخرج منها وعالم كل ما بيخرج منها من الارض من النبات والحيوان ولا أي شيء يخرج أرضه عالم بحنا بالفعل خافي وما ينزل من السماء وعالم بما ينزل من السماء من أمطار ومن خير ومن شر ومن عذاب ومن رحمة وما يعبو فيها و... ولا بيخاف على شيء نزل يصعد في السماء أعمال العباد وأي و... شيء بي... يعني إضرعة ي... ي... السماء الله عالم بما يخفى على الشيء بيعري في السماء وهو الرحيم الغفور هو رحيم بعباده وغفور ما بيأخذهم بذنوبهم بل بيمهلهم ويعمرهم و... ويتأنابهم لعلهم إنهم يتوبوا الى الله لعلهم يرجعوا إليه لعلهم ي... يستغفروا من ذنوبهم بيرحمهم ما بيأخذهم بذنوبهم على طول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قالوا المشركين ما بشي بعت ولا بنشور ولا حساب ولا جزاء ولا بشي ساعة. ما بلا بيكذب محمد ويشتري ما ما بشيء. قال الله النبي يقول بلا وربي. قال إن يقول المشركين قالوا لا تأتينا الساعة. قال يقول بلا وربي لا تأتين لكم. إنها باتت يأتي الساعة. وبعث بعثوا بس على عمالكم. عالم الغيب. عالم الغيب يعني يعني قال وربي هدى قسم ان قال ليه ل ويحلف اقسم لهم ويحلفلهم الناباتي ايتيهم الساعة عالم الغيب الله عالم الغيب يعني عالم المغيبة في السماوات والأرض بالمستقبلات عالم ما تختار الله خافر لا يعزبوا عنه متقالوا ذره في السماوات ولا في الأرض قال ما بيختار الله متقال ذرة يغيب عن علمه متقال الرضرة في السماوات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ما بيخفى عليه وله اصغر من ذلك الدطة، ما بيخفى عليه في ظلمات الارض بالدفيظه والله في, في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب ضمن يعني إلا هو في علم الله ما بيخفى على شيء فايتون مشكين على اعمالهم على دقيقها وقليلها وصغيرها وكبيرها ولا حافي على الله من اعمالهم اذ قال دطه ان بعد الموت ويحيهم ويحاسبهم على متاجل الدطه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ان الساعه أن الساعة باتت لجل غرض حكيم. اللي الغرض عظيم. وش ب بعث؟ ليش قال لجل, لجل, لجل الله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزيهم على أعمالهم. ويجاز المشركين والكفار على أعمالهم. هذا الغرض من والحكم فيه الله بيجيب الساعه ويجيب بعثه ويجيب حسابه. وجنه النار لجل يجازيهم ما هم حلل الظالم والمظلوم يموت وكذا ياهو بدون شيء ودى ياهدي قد خلقهم مثلا مريض على طول من هين أمرضه لما أماته وهو في بين البلاء بيتكلب بين البلاء لما أماته يحتاج إجازهم لجل يحب لهم يحب لهم أعواض ويحب لهم جزاء ويحب لهم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم يغفر لهم ذنوبهم ويرزبهم في الجنه بثوابه والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذابهم بالرقز الأذين قالوا ذولك دي جد واجتهدوا في إفساد آيات الله ومحاربة أنبياء الله ورسله وكتابه معاجزين يعني مغالبين لله عندهم منهم ما يعجز الله عندهم منهم ما يخرجوا من سلطانه قال الله أولئك لهم عذاب هذولا لهم عذاب فالآخرة مججزين أليم عذاب عظيم فيهنم في جاء الله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العديد الحميد قال الله النبي قال إن أهل العلم هم بيعتقدوا إن ما أنزل الله إليك من ربك إنها الحق علي المؤمنين إن هم بيؤمنوا بما أنزل الله إليك يا محمد ما بلدرحوا كفار ديهم أهل الجهل يكفروا بالقرآن أما أهل العلم هو العقول الراشده والتفكير الصحيح هم يؤمنوا بالقرآن ويدرون انها الحق ودارين انها الحق انما انزل أنزل الله عليك من تربيك انها الحق وانه يهدي الى صراط العزيز الحميد، ويعرفون ان يهديهم الى صراط ال... الى صراط الله وى الدين الحميد وقال الذين كفروا المشركين أهل مكة هل ننبئكم هل, هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقين إنكم لفي حل جديد يقولوا بعضهم الثاني بي... بدأ يسحبوا من الدين يقولوا هل نخبر لكم منه بي قال انهم بات بعثوا بعد الموت كما قد مزقتوا وقد صرتوا شراب وعظام من أحيرها إنكم بات بعثوا حاصله لك محمد قالهم لكم خبر. الحبر يستهزوا بها الناس من دينه ومن دعوته. قالوا إنه جاب مستحيلاته جابوا حرافاته جاب خذ كانهم بابعت الناس بعد الموت بعد ما يصيروا تراب كان المشركين كذا بيقولوا وبعضهم التاني بقلين اتفلوا بعضهم بعض من احل الى يتبعه تبعه على الله خذب ان بهي جنة هذا المشركين بيقولوا لبعضهم قالوا انظروا الى هذا الرجل محمد بيقول ان الله بابعت الناس بعد ما يموتوا ويحييهم بعد ما صاروا تراب قالوا ما اجدرينا هو افترع على الله كذب هو يكذب على الله أو هو مجنون عن به دنة أو هو مجنون حين جاءنا ابدا الخطر قالنا الناس بيبعثوا بعد الموت ما جاءنا هو هو بيفتري على الله كذب أو هو هو أخبر ورجع قال الله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد قال الله ما هو لا افترع على الله كذب ولا هو مجنون بل أنت دي ما بنتو أنت أيها المؤمن ما, ما صدقته باليوم الآخر أنتو في من أهل العذاب من أهل العذاب الله ما في ضلال بعيد عن الحق لا لا نظرت وفكرت أنهم مشدرون الصادق وأنه بيجيب على حساب أكم أنتم في ضلال ومن أهل عذاب الله جعل الله أصلما يروى إلى ما بين أيديهم وما حولهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيد وجاء الله وشما ثم يعني وشما يعني كيف أنهم يستبعدون من قدرة الله النهي يحيي الناس بعد موتهم بعد ما صاروا يسواب ما روش ما بينظروا الى ما بين ايديهم من يعني, ما بها يعني ما بيروح حاصل لك الساعة من, من آيات قدرة الله من الخلق في السموات وفي الأرض وما خلفهم من السماء والأرض يعني وما من القرون ومن يعني قدرة الله واضحة يخلق اواجم بعد ما كانوا ما كان بالشيء يخلق حيوانات ويقبت اشجار ويخلق اثمار ينظر الى قدرة الله في السماوات وفالأرض يجيب مطر يجيب الى احلاش معجه هذين يخلق ويجيب خلقهم ومعجه هذه يخلقهم ثاني مطر لو نظروا انهم يدر ان الله على كل شيء قدير وان الله قادر على انه يحيي الناس بعد موتهم لو انهم نظروا فيما خلق الله في السماوات والأرض بدنا شاء نحصف بهم والأرض احنا قدرنا وقروا آيات يعني آثار قدرة الله ولو أراد الله أنه يخذبهم الأرض والله يسقط عليهم كسفا من السماء قد عبد السماء يعدبهم بها إن في ذلك الآيات لكل عبد منيب يعني في السماء والأرض آيات تدل على قدرة الله وأنها على كل شيء قدير وأنها قادر على أنه يخلقهم بعد موتهم من جديد لابل أنهم ما نظروا ولا يفكرون. قل لما المؤمنين إنهم قال إن في ذلك لا أهل كل عبد المنم لكن قال من تفعوا بهذه الآيات لا أهل على رجوع إلى الله المؤمنين يبين تفعوا بهذه الآيات يصدقون إن الله على كل شيء قدير لأنه قادر على إبعث الناس بعد الموت ولقد آتينا داود من فضلا جاء ذكر الله نعمها التي أنعم بها على نبيه جاود فضلا يعني نعم عظيمها داود. يا جبال اوزي معه جعل الله الجبال تردد معه التسبيح اذا سبحت سبح, سبح مع الجبال واذا حمد الله تحبد مع الجبال الفضل داوود فضل جه مين جه هذا علاء سائر الانبياء والطيور هي بتردد معه التسبيح الطير والجبال تردد اذا سبح الله سبح معه الجبال سبح الطير الطيور وعيالها وقال ان الله الحديد ان الله راح يتعلم صناعه الحديد ان يعمل سابغات وامرها الله يعمل سابغه يعني دروع يلبسوها من ضرب السيوف وض عن الدماح يجحلق حلق وقدر فسرت يعني في الحلق قدرها قال الحلق صراف صراف يقول لا الحلق الدماح ولا شيء من الحلق اظن عبد هذرو على في المتاحف بيجي هي من أسراء مثل أسرها على حلق حلق صغار صاروا بس يلبسها واحد يلبسها المحاربين وما عندي ذا شبكة هي يلبسها شبكة حديد ما عاد تأثر في واحد على الجماعة ولا ضرب سيفي وأول من صنعها داود ان عمل سابقات وقدر في السد يعني قدر ال الحلق الحلق لا يجي في كبار تدخل الرماح منها وأعمل صالحا الله لآل داود إنهم يعملوا أعمال صالحة إن بما يتعملونه بسيط فيجازيهم على أعمالهم ولي سليمان أضريحة قال الله سخرنا يعني أعطى الله سليمان أعطى الله سليمان أضريح سخرها له في مصالحه قدوها شهر ورواحها شهر تحملها على القدو مسافة شهر فروحها مسافة شهر وبوهها مسافة شهر تشله مثل الطائرات بالحين تجيبه وترده وأسألنا له عين القطر قال الله أسأل له عين النحاس النحاس أدابه له بإنسانه يصنعوا منه اواني وصناعات انتفعوا به يعني أمن جمعه يصب لها النحاس لم يرى إسالته يعلم في الماء لأنه داخل بده يسيل المعدن كما يعني هذا عند أي خالف يسبر ي... يديبه ويخرجه وي... يدوب ي... يدوب ويصنع منها حاجة واصلنا له عين ودبر ومن الجن ما يعملوا بينه يديه يدني ربه وسخر الله سليمان الجن يعملوا بينه يديه يعني يستخدمهم في منافعه في الصناعات وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمِلْ مَنْ نَذِبْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ إذا حك من الجن عن خدمة سليمان عذبها الله أحرقه عذاب السعير يحب لهم نار تحرقهم آية من آيات الله فضل من الله على سليمان يحب لهم لهم لا يمبقي لأحد من بعده يعملون له ما يشاء الجن من محاذبة وتماثله وجفان كالجواب و قدور رطاسيات محاذبة يعني بيوسة للعبادة يسبروها و يزيحرفوها و يبنوها بالحجار وتماثل تماثل يسبروه التماثل صور للالا و ثم يشتي و جفان كالجواب جفان يعني أو أو اوان اواني كبار عظام ها كنا دي صوره صوره بيوت وصور جبال وصور اواجم وصور اشجار وصور لحد ما ينحضر وقدوري وقدورين قدور كبار اواني هي اواني بيطمو في الجيوش في والقدور يشو فيها يعملوا آل داود شكرًا ما بدي الجواب مدرش. انها بدي أشيل يعني كبار جدا اعملوا ليش داود يعملوا آل داود شكرا. قال الله شكرًا لله داود وآل داود يعملوا شكر لله يشكر الله على هذه النعم التي سليمان هم من آل داود قالها عن آل داود قال عبادكم الله ما لم يعطي غيركم يشكر الله ويعملوا شكر لله وقليل من عباد يشكروا لا الله ها قليل من يشكر نعمة الله من عباده ما بلا من عطرها الله وأنعم عليه فتن يتقى واستعمل نعمة الله دفن عصيت الله حبشنا ولا يحيو انت برضين يظلم ويبهر في الأرض ويعصي الله يادي الناس من أنعم الله عليه وكثر إن الإنسان لا يبقى أبعاء استغناء وهم قليل ذي يشكر الله على ما أعطاه ويتواضعوا وينفقوها في طاعة الله وشكر الله من قليل فلما قضينا عليه الموت لما توفى الله سليمان ما دل لهم على موته إلا دابتوا الأب تاكل من ساته ما دروا الجن إنها مي قم إنها مات إلا حين جت الأرابة وكلت العصا حقته يا جاء مركز العصا كذا. يقعدوا مسخرين بيشتغلوا وهو قم ما دروا إنه مات اللحين أكلت الأرابة العصا وسقط فلما حضر حين سجد سليمان تبين في الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لديتوا في العذاب المهم لهم عالمين الغيب انهم يدرون انهم قم مات بي كلهم يرح له لهم قاعدوا في العذاب المهين يعني في التسخير والشغل دي سنة هم ديهم قاعدوا قدرين عندي حي ما حبي ما بجنب الأمضاء بيتعفنه حفظ الله جثته كذلك معي كان لسبعين في مسكنهم آيات جنتان يمين وشمال يعني إن الله إن فعل عجيب من أفعال الله يعني وغريب يعني معهم سيل سبع سيل وادي وفي الجانب بساتين وفي بساتين على طول بلادهم الماليزة يعني الله صد يسقهم منه ده الشب وده الشب آية يعني فيها يعني عجيبها فعل منفعل لا عجيب منهم نعمة عظيمة من الله نعمة عظيمة كلهم يرزق ربه ويشكروه بدرهم طيب هو رب الغفور ورب الحصبة ورزق الأسمار ونعيث بلادهم قال لهم الله إنهم يأكل يأكلون برزق ربهم ويشكروا له ويشكروه الله على هذه النعمة وهذه الآية هي أعطاهن على مع السد سد مارب والما بينزل منه في في في وادي في السهل ولا السهل بينزل ولا يشق من هذا الجبل وهذا الجبل على طول بلا جبل وأسمع أر أر حصبه وأمن وأمان الله ياكلوا ياكلون ربهم ويشكروه له بلته طيبة ورب غفور أني داشك والله باغفر لهم دونهم وبايع ان عليهم الجد من نعمه فاعرضوا اعرضوا عن شكر الله وكفروا نعمه فما نزل بعدها بعد حين فاعرضوا فارسلنا عليهم في العلم ورد اعرضوا على شكر الله وكفروا نعمه وطغوا في البلاد فانعثرا الله وجعل الله عليهم في العلم يعني تحرب السج حبط الله السج وانزل وغرق سحب البلاد حقتهم جمعهم ومزارعهم دمرها ودمر بلادهم ومزارعهم ودعن قتل جنن مع بالشي سحبها جمعة سحبها ما خلالهم شي بساتين وبدلناهم في جنتين هم جنتين وبدلهم الله بالجنن الجنات كانها مزارع وأثمار جنتين يدواسي أكل الحمطن وأثل وشيء من سدر قليل بدلهم الله بديها الأثمار بديها الفواكه والرزق الفرين بدلها بجنتين ما عبد بلها حمط برش الحمط زاد الإبل حمط وآثل أو آثل معروف الآثل وشيء من سدرنقلي العلب ما عبد بشيء من هذه البساتين الفواكه والتمار ما عبد بشيء من هذا جزيناهم بما كفروا قال هذا جزاء على حين كفروا نعمة الله وعصوا وهل نجازي الا الكفور ما بنجي غير جزا الله هل كفران النعم ما بيسرب الله النعمه على احد الا بسبب معصيه منه لو شكر الله لو شكر الانسان ما انعم الله بحاله انه ما انسلب النعمه ونحل له ما دام نشكر هو بيزيد من النعم بيزيد من الخير ان في عافيه زاده من العافيه ونفي الرزق سعاده بالله من سعاده الرزق ونفي امن زادها من الامن ونفي انا بازيد الله النعمه تياك يشكرها الانسان يزيد ذاكري ذاك فرضها وبطر فعص الله فباسل معنته ويجازيه هذا اول نعمه لهم جاء لهم وعبه نعمه الثاني قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة صيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال الله أنعمنا على سبا على هؤلاء القرى بنعمه أخرى يعني سحلنا لهم السفر إلى القرى التي باركنا فيها إلى قرى الشام كان اهل اليمن كان الشام التجيره في الشام يسافروا الى من اليمن الى الشام وجعل الله الطريق من اليمن الى الشام جعل قرى في الطرق قرى قرى قدر فيها السير يعني يمشيوا في قرية ويقضوا في قرية ويعشوا في قرية من الحين يخدمون من اليمن لين يوصلوا الشام الله دي قدرها وهياها لهم النعمة النعمه حكمه الله وعلمه قدر ان يجوبها من البرابه هي على المراحل حق دي السفر ما يمسول لا في قرية ولا يقد الله في قرية ويصبحوا في كليا يعني امان وطريقه انه بتوفر فيها اسباب يعني اسباب السفر للزاد وال والماء ولا علف فترض <تصفيق> عالم ادري كان كان بيجو. طريقة يا رسل والله كان طريق على طول يعني بيسافروا من بهالطريق الطريق آمنه يسافروا ولا حد خارج في ذالطريق ولا انه باي من من جوع ولا باي هلح من اغواء كنا ضاهرها يعني واضحة الطرق ما هم غاوين ما عزم قاعدوا فالطريق والله فالطرق واضحة هو من حيث بيجو ويوصله في قريه هي واضحة وقدرنا فيها السير يعني يجيه على مراحل يعني ما بين القريه والتانيه هلا مرحلة قال الله سيروا فيها لياليه واياما اامنينه وطرهم الامر فالطلق دهو هذا الليل والنهار طرق اامنة متوفر فيها الزاد والماء والله كل حين وارجع بطروا النعمة فقالوا ربنا بعد بين اسفالنا يعني بطروا هذه النعمة وقالوا يا الله يعني بعد بين اسفالنا ما عني شتي ذا الطريق يعني لا يعبه قراء ولا يعبه شيء لكن يظهر قوتنا ويظهر ان احنا ان احنا بنكبع الفياه من دون ما بنحتاج يعني اعتمدوا على قوتهم قال معك احنا في حاجة ده قالوا ها نشتي طرق يعني يظهر فضلنا على غيرنا وقوتنا على جهة لنا نحمي الزاد ونحمي كذا ونحمي نفسنا من يعني من العدو ونحنا و... اهل قوة وهل غداء ونحنا في حاجة بالطريقة الامنة قالوا ربنا بعدينا أسفالنا وظلموا أنفسهم بعصيان الله بكفر نعمته فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كلهم ورجع ورجعنا الله عذبهم وجعلهم أحاديثهم عبلا بيقلوا كان بالسباء وكان بيشبروا ومزقهم كل مزق في البلاد في الدنيا جمعة مزقهم كل مزق خرجوا من اليمن ولا بقي حد في بلادهم ناس راحوا عمان وناس في المدينة الاوز والخزرج وناس في مصر وناس في رسول المغرب وناس في العراق وناس في الشام وناس في البحرين وناس في... في الجزيره في العرب توزع, وفي في عمان وفي الزعمان يعني هم من محمد جاء فرقهم الله سلبهم نعمهم عندهم وابعد جنانهم والعسر يعني شو وعزم منهم يروحون مزقهم الله في الدنيا جمعهم صاروا احاديث عبد الله بجابر الناس منهم على الهو وجود في فال... اليمن عاوز انا عبد الله مجابر يعني هم احكوا مرزقنا هم كله بمزق في ذلك الايات لكل صدام شكور يعني ما في هذا قدره هذا الفعل كفران نعمهم الحين كفروا نعمهم جزاهم الله خيرا فيها آية ايه للمعتبرين يعني يعتبروا ويتعظوا بها لا يفعلوا مثلهم كل يشكر واحد النعم الله لا يكفر مثل ما كفروا وقال لك يجعل حجهم مثل ما حجهم بيحتاج للصبر كل الشيطر بيحتاج للصبر ضروري للصبر. ولا الصبر والله فالهوى الناس بيزيقوا واحد حتى يصبر اللجل يشكر الله ولقد صدق عليهم ابليس وظنه فتبعه الا فريقا من المؤمنين هو إبليس قال يعني قال يوم أغوى آدم وأخرجهم من الجنة قال الله قال لا أغوينهم أجمعين لا عبادهم منفصلين يعني قال إبليس هناك نبي أغوين آدم جمع ها صدق ابن إبليس حين قال نبي أغوين أجمعين أقوى هذا صدق ابن إبليس فيه يعني ها أغوى حياة الناس فتبعوه إلا فرقة من المؤمنين، بكم كل قليلها المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان، قال الله ما ما ما كان الشيطان الأصن عليهم تسلط حتى يخرج من الهجاء قصبة، قبل بل إنهم اتبعوا كليهم خورا من الفوس، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك، وربك على كل شيء حفظ، قال الله ما مع تسلط، لكن إن لكن إحنا ما منعناهم من الشيطان خلناهم يختاروا ما يتبع الشيطان ولا يتبع الرحمن اختبار لجل نختبرهم خلنا الشيطان لجل نختبرهم لجل نعلم منه ذي يطيع الله ويؤمن بالاخره وذولك ذي ما هم مؤمنين بالاخره ويباي الشيطان ويكذبوا باليوم الاخر ولما ما تسلط الشيطان عليه لكن ان الله خلّه اكتبه حكمته انه يخلي الشيطان لجل يختبر الناس منه دي باي اتتبع الشيطان منه دي باي الله ممن هو من هفشك وربك على كل شيء حفيظ الله على كل شيء شهيد باي يجازين كل واحد يجازين بعمله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يبنكم انت قال لا في السنوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قال الله للمشركين ذولدي يعبدوا العصنام ويعبدوا آلهة غير الله قال لهم قال ها ادعوا ايها المشيئون ادعوا الذين زعمت انهم الهه من دون الله ادعوهم انت اعوذكم لا يملك الله لا يملكونه متقال ذره في السماء ولا في الارض الا فنان معهم ملك ذره في السماوات والارض السماء لله والارض لله والشجر لله والعبيد والجبال لله والبحار والهواء والنجوم ما معنا نعوسنا ملك في السماوات والارض ولا انتقل ذره كلها لله خالصا السماوات وما لهم فيه هنا مشرك لا معنا نصيب في السماوات والارض وما له منهم الظاهر وما مع الله مساعد من دول الالهه ما معهم ظاهر يعني ما معهم مساعد ونصير معظم ما مع الله الشريك العاوزه قبل كذا خديه ما معهم نصيف السماوات والارض ولا اتخذهم الله اعوان له الالهه ما معوان لله فش بي فش بتعبدهم ايها المشكوك من عنهم ماي من في السماوات والارض ولا اتخذهم الله اعوان ولا معهم نصيف السماوات والارض ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ما نافع الشفاعه حد يشفع على حد الا الذي اذن له ان يشفعوا بعد الله للانبياء ولا بعد الله الذي ل... اذن الله له لا ما نافع الشفيع المشركين بيقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا لا يشفعون يوم القيامه قال الله لا ما يتنفع الشفاعه عند الله الا لمن اذن له من اذن له الله يشفع ويشفع النبي النبيهم وعد بالشفاعة، بعد الله بالشفاعة، هم أصلاً ما ما عاشوا شفاعة عند الله يوم القيامة، حتى إذا فزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم يوم القيامة؟ يعني حين يبعثهم الله، وبس تولي على مشكين الفزع ولا هلا ما ما ما يضرب شيء، لما يحفش وياها فزع، بعدها يقولوا هواش هواش قال الله، أي عليه عليهم بقولوا قال الحق، قال القول الحق، هو العلي الكبير. ما ااا مقول هالحق هم ما بلا إن هاذاي عدبه في خلنا نفيجهم ونن عن شفاءه قول ما يرزقكم من السماوات والأرض قال الله لنا بأنه جاد المشكين بيقولهم يقولهم يقولهم يقول ما من هو ذي يرزقكم من السماوات والأرض قول الله سبحانه وتعالى يقوله والله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 قال المسيح يقولوا انكم مجرمين انتم يا محمد انتم يا صحابه عين حق خالص دين الاباء والآباء والآباء ومسبرتوه محبته والدين دين ابراهيم ودين اسماعيل وسباسو وسباسو والنبي يقول لهم انتم مشركين وبتعبدوا غير الله ورجع الله ان النبي يقول لهم لا تسالون عن ما اجرمنا ما الله سؤال لكم عن عن معاصينا و ولا رس الله الله عن اعمالكم كل باش كل واحد باش على ربي عندن بي. كل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق بيننا بينهم يوم القيامة ثم يفتح بيننا بالحق ياكم بالحق العليم وهو العالم كل شيء الله بينهم يحكم بينهم يعذب المبطل والمحق يدخل قل أروني الذين ألحقتم به شركة النبي قال النبي قال أمر النبي أنه يقول ها فين هم ذو الذين حبيتهم شركة مع الله ما مع الله شركة كلا ما بش مع الله ما بل هو الله وحده ما بشريك العيز الحاكم ما معه يا عيار وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الله ما أرسلناك يا محمد إلا تبشر الناس كافة جمعة وتنزلهم تبشر المؤمنين بالتواب وتنزل العصاه والكافرين بعذاب هديد إذا ما اقلعوا عوا عن كفرهم ما أرسلناك اللهم بشرون هديد ما أرسلناك إنك تدفلهم أصباق الدين ان النبي حزن وحني ووه وتبالق في هالأسلحين ما رضي يدخلوا والحزن حين ما رضي يسلموا المشركين ما رضي يدخلوا في الاسلام بلا يعني كذبوا به وردوا دعوته واتحذوا السخرية ولا رضوا يؤمنوا وعسى وحزن وتبالغ فيها قال باع رحمة أصلاك الله تبشر وتنذر ما عليك أنك تدخلها بالدين من متاك مش على في الله بس ما عليك أنهم يدخلوا ما أصلاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين حين أندرهم النبي عن ذر عذاب شديد إن الله بيعدبهم وجاء سألوا النبي قال هواح هذا الوعد يا محمد إذا الصادق فاحن باجي الوعد دا. جاء قال الله قل لكم يعاد يوم معكم يعاد عند الله في علم الله ما ما هو داري ما معكم يعاد لا تستأخرون عنه ساعات ولا تستقدمون وباجي وقت الوعد هذا باجي في عذاب الله في يوم معين في علم الله ما ما هو داري به النبي منتم منتم مستأحين ولا مستقدمين باجي في وقته وقال الذين كفروا المشركين قريش لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يده قالوا محنا مؤمنين يقولون النبي بهذا القران ولا بالتوراه والانجيل الذي بين يده يعني التوراه والانجيل ولو توائد الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى محمد يوم القيامه حين يكونوا موقوفين الظالمين دون عند ربهم للحساب يرجع بعضهم إلى بعض للجول بيتردد الجول بيناتهم بين, بين. يقول الذين نشتضعفوا يقول هدول اخر اشباع يقول الذين استضعفوا واللي استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قالوا لا منتم صدقتونا عن الدين نحن ويحن آمننا يقولوا لأ الاخبار لان الاخبار هم دي دي ما بيطلعوا الناس يؤمنوا المشايخ والأعيان والتجار والكل يقول هذا لا صدقوا ولا استكبروا ولا حد رضى في مثل بيخذوا الناس من ال نفسي ترى انك تجعل مستقبلنا من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من الذين استكبروا هناك من هناك من هناك عن هناك بعد هناك قالوا ما من هناك من هناك من هناك من هناك كنتم هناك من هناك من قبل <سؤال> اشرنا عليهم ما صدقتو قلتونا هناكم نجي من ما ما معك نحن احنا نجي احرجناكم وقال الذين كفروا وقال الذين استضعفوا ردوا عليه وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل محرر الليل ما ما خلق بنا في الليل والنهار وتجدوا في ذلك في الليل والنهار تتامروننا ان نضر بالله ونجعل له انذاجا تدعون علينا قالوا في الليل والنهار قدروا لنا المتائد والمكر والحلال لا نؤمن الليل والنهار أنت الصبر تمرنا نحن نتفر بالله و نجعل الله أنجاجا شعق الله أسروا النجام ثلما رأوا العذار العذر. سكتوا حقهم أحفوا النجام في قلوبهم حقهم وجعلنا نجعلنا في لفي الذين كفروا في عنادهم أغلى بيوت يسحبون يسحبوا جهنم هل يجزون الا ما كانوا يعملون الله ظالم منهم بلا بجازين دعمانهم وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون قال الله ما ارسلنا في قريه من نبي. نذير ينذر من النبي من إلا وقفوا في وجههم المطرفين اهل الغناء والثروه واهل الجاه واهل الجاشه كالحرب اولم يكفرون يقفون في وجه النبي المطرفين الله قال مسرفوها إن ابناؤه سئل به كافرون وقالوا دول المسرفين نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعددين بيجوبوا على ضل وبيقول إجازة للنبي قالوا ها الله أنعم علينا في الدنيا ونحن أكثر ما أعطاه الله لنا ونحن أهل أن يعطينا فالأحرى بنا يحنا نحن من الله عز وجلنا بيعطينا في الدنيا إحنا أكرم على الله منكم أنكوا فقراء وأنكوا كره من الله نحن يعضيفهم يغنيكم مثلنا خلينا إحنا أكثر من لكم أولاد واموال ما الله محجب لنا فما اعطانا أعطنا في الدنيا بيعطينا في الآخرة. جعل الله, إن الله إن قل إن ربي يبسط الرزق. قل يا محمد الحين بيجادلهم قالونهم أكثر أموالا ومال الله محجب لهم إنهم راضي عليه. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويدقد. قال هل الله يبسط الرزق في الدنيا على من يشاء, يشاء. ويقد يعني يفيد على من يشاء من عباده. الحكمه تفتح حكمته. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ما هم دارين بحكمه الله في خلقه وما اموالكم ولا اولادكم التي تجدبكم عند نزلتها ان الله وعني عدي كل انت ذا ان ما, ما, ما هي الاموال والاولاد التي تجدبكم ان الله الى الله غر باسكدبن اليه هذا الامر ان نعمل الصالحات ما الاموال والاولاد ما تجدب حال الله الا من امن لكن عدي ما تجدب حال الله اهل الايمان الإيمان ذي بجد واحد إلا من آمن وعمّر صالحا هذا ذي بجد إلى الله الإيمان والعمّر الصالح فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون يعني فأولا... فأولئك لهم جزاء ضعف يعني جزاء مضاعف. ضعف ضعف مضاعفة بسبب جزاء أعمامهم وهم في الغرفات آمن في غرفات الجنان آمنين من ال... من عذاب الله في والذين يسعىون في آياتنا معيزين أولئك في العذاب محظورون أولئك يد ويتهدؤ في إفساد آيات الله في الدنيا وإفساد دعوة الأنبياء معاذ لله يعني مغالده الله يعني وقفوا في يعني حرب الله اولئك في العذاب محضرا بيحضرهم الله يعذبهم في جهنم كل ان ربي يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله دبي يبسط على من يشاء ويضيق على من يشاء وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما أنفق الإنسان في سبيل الله وفي طاعة الله وفي رضوان الله فالله بأخذها إما في الدنيا ولا في الآخرة وما خير الرازقين الله وطرزاق لي بيرزق احسرهم جميعهم ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون المسلسكين كانوا بيقولوا ان الملائكة بنات الله وبيعبد الملائكة قبل النبي مثل ابو أسنان يقولوا الذي على صور الملائكة يعبد الحيار ما الملائكة إن الملائكة بنات الله هاي بيحشر الله المشتتين ووجع يقول له هم المشتتين يسمعون يوم البيار مثل هؤلاء كانوا يعبدون خذوا المشتتين قال سبحانك إحنا نجزاه الله انت ولينا من دونهم فكانوا يعبدون الجن عند الى هنا و... واحنا عبيدة. بل كانوا عبيد الجن لا الله مشركين نبي عبد الملائكه اكثرهم بهم مؤمنون قد عبد الشياطين يستمعوا الجن فاليوم لا يملك بعضهم من بعضنا حن ولا رب الله المشركين الجن ما عملات عين ويتابع عبيدهم لا الشيطان ولا بجيس الجن ما منات عين من ان الناس بيتابع عبيدهم ولا ما منات عين بذلك فنقول لِلَّذِينَ ظلموا دُودُوا عذاب النَّارِ التي كُنْتِنْ بها تُخَذِّبُونَ أي يعدكم الله فيها من الجمع الجن والشياطين وال... والمشيسكين وإذا ستلع عليهم آياتنا بينات تليس على المشيسكين آيات الله هذه واضحات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبعكم محمد ما هلاش فيه اشتي يخرجكم من دين آباءكم دين الآباء والأجباك افتوا على دينكم ولا, ولا بطيحوا وقالوا ما هذا إلا افتكم قالوا ما جاء لا بشي أفع. يعني كذب افترع من ان من الله ما ومدلع كذب وقال الذين خفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقالوا ما هو لا سحر رجاء الحنبي وما ارسلناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم نبيا قال الله ذا الاميين الا المشركين ما بعث الله اليهم نبي وارسل اليهم كتاب ما مع كتاب من قبل يدرسونه من قبل من قبل ما يا محمد بالقران ما مع كتاب يدرسونه وما ارسلنا اليهم قبلهم نبيا ما رجالهم نبي قبله بدك بدك انك تبعد احدهم بالنبوة لما وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قال قد كذبوا أمم قبل قريش كذب أمم بعث الله إليهم رسل وكذبوا رسلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم. وما بلغوا قريش معشار ما أتى معشار ما أتى الله ذلك الامم المكذبين الاولين نلقوا وهو متاع الدنيا. فكذبوا رسلي ذلك الاولين فكيف كانوا نكير؟ فكيف كان نكيري عليهم؟ كان, كان أستأصلهم الله بعد أده. استنكر عليهم وعدرهم فقريش مهم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 والجي أتفكروا بعضوا لكم ما بصاحبكم من جبنا انظروا في أمر النبي يعني وبايعرفوا ان ما هو مجنون لو يتفكروا إن هو إلا نذير لكم ما هو إلا نذير ييندركم بين يدي عذاب شديد يعني العذاب قد أقبل عليكم وقد بين يدي العذاب يعني قدام قد العذاب العذاب توجه إليكم وقد ييندركم قدام ما جاء عليكم العذاب كل ما سألتكم من أجل فهوا لكم من أجل إلا على الله قال ما طلبتكم أيها المشذرون أجل حتى تحضروا من من دعوتي أجل ما هلا هو, هو على الله هو على كل شيء شهيد قال بأعماله باجازني على أعماله قل إن ربي يقدر بالحق الله يقدر بالحق على بعضه والحق يعني هو القرآن الجاهل للنبي والنبي الجاه الباطل بيج الحج بيد يدم الباطل بيج هكذا علمه يوب الله سبحانه وتعالى علمه حج إن شاء الله نهي كل قراش كل جاء الحج هو الباطل وما يعيد وبيدين هايك الباطل العج هذا البا البا يدم الباطل الحج جاء وبينسق الباطل ما عج له ولا مخر الباطل العج يدين هايك العج لا يجي ولا يروح. قال لا لا تصمموا على الكفر الكفر دينا نهاية الكفر الحبيه خلاص بايشوا بعض الناس هذا بعض ولا حد لا يقدم ولا احرى بعض دينا هذا وبذ على عد حاربوا والشرف ديج العرب الى اليوم قل انظلن فانما اظل على نفسي وان احتجت فبما يحي الى ربي انه سميع قريب قالوا إن, إن النبي ظل وإن خالف الآباء والأيداد وخالفتين آباءهم جلس قال الله أقول لهم إذا أنا إذا ظلت فإنما أظل على نفسي ما عليكم شيء من ظلالتي وإن احتجيت فلما يوحي إلي ربي وإذا احتجيت فهو بسبب الوحيد بأوحاها إلي ربي إنه سميع قريب إن ربي سميع بيسمع كل ما بتقوله وكل ما بيأقوله وقريب لا جينا وبيأخذ النواصي والأقدام ولو ترى ان فزعوا يعني لو ترى يا محمد حين يعتين العذاب وباش يفزعوا فلا فوت ولا حد فائته ما عاد حد جهده يهرب يباشد من عذاب الجحيم ويؤخذ من مكان قريب ما الله من قرب هذا يوم حين حد هو يوم القيامه هيبعثهم الله يفزعوا ولا حد جهده حاجه ثلاثه ما ما هو على الله من أحد؟ باء يحفظهم بدرسه. وواحد مكان قريب، يعنيهم تحس بدرس الله وسكت نفسه. باء بالعذاب. وقالوا آمنا الناس. ما يوم الجابك أرحام الحين آمن الناس. وأن لهم التناول من مكان بعيد. قالوا ما عجز. وأن لهم التتناول والإيمان من مكان بعيد. كان كان يتناوله من مكان قريب في الدنيا. ما ما بده في الآخرة. بدون مكان بعيد. ما عجز عن التناول عجل جميل حبه أنا مكان بعيد كان بعيدا الإيمان ما عبدين فعل إيمانهم والقيام ما عجل جميل أمنه ولا عجلان فعل إيمانهم وأن لهم التناوش من مكان بعيد عجلهم لاحق إلا الإيمان وقد كفروه به من قبل كفروه في الدنيا ويقذفون بالغيب من مكان بعيد كان يقذفون بالغيب في الدنيا من مكان بعيد يقولوا ما بهلا ما بهدين وما بش جزاء ولا بحساب ولا بهجنه ولا نار يقذفون بكلام غيب عنهم مكان بعيد في الدنيا إن كان بالكفر في الدنيا وحيل بينهم وبين ما اشتهوا فالآخرة هم اشتهوا الايمان ويجبهم يرجعوا الصالح لكن ما عادها قد حجزهم الله ما عادها بينهم سك بينهم بين الأعمال الصالحة كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شكل مريب. فما فعل الله بأشياء من قبل خلاص من حين يموتوا وبدأ حال الله بينه حال ما بين الإيمان وبين العمال الصالحة من ما سمعت السابر يلحق الإيمان إنهم كانوا شكل المريد قبل ما يموتوا قبل ما يترطاهم الله وياخذهم إليه كملنا